ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المؤمنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معشر المصلين تزودوا من العمل الصالح في حياتكم ما يكون سببا لنجاتكم وفوزكم في اخرتكم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه وانا له كاتبون ان من لطف الله جل وعلا واحسانه ان فضل عشر ذي الحجه واقسم بها في القران اظهارا للمحجه والسعيد والسعيد ومن اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة في أخراه ودنياه ها هي مواسم الخيرات تطوف بنا وبقلوبنا روائحها ها هي العشر تحط رحالها وتفتح ابوابها تنشر خيرها وثوابها وتبعث في نفوس اهلها اشواقها وان هذه المواسم من اثار لطف الله ورحمته بعباده ومحبته بايه توبه عليهم ويغفر لهم والله يريد اي توبه عليكم ويُريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما موسم اقسم الله بلياليها وايامها تعظيما لشانها فقال فيها والفجر وليال عشر روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام افضل من هذه الايام العشر قالوا وَلَى الجِهَادَ قال وَلَى الجِهَادَ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وكان سعيد بن جُبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهاداً شديداً ويقول لا تُطفِئُوا سُرُجَكُمْ ليالي العشر كنايةً عن القيام والقراءة ومن فضلها عباد الله ما أشاد الله بذكرها في قوله ويذكر اسم الله في ايام المعلومات قال ابن عباس الايام المعلومات هي عشر ذي الحجه قال ابن كثير رحمه الله هذه العشر هذه العشر عشر ذي الحجه جمعت اركان الاسلام توحيدا وعقيده صياما وصدقه صلاه وحجا وعمره وبالجمله فهذه العشر قد قيل انها افضل ايام السنه كما نطق به الحديث ففضلها كثير على عشر رمضان الاخير لان هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاه وصدقه وغيره ويا متاز هذا باختصاصه باداء فرض الحج فيه انت انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن رجب رحمه الله لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده حنينا الى مشاهده بيته الحرام وليس كل احد قادرا على مشاهدته كل عام فرض على المستطيع الحج مره واحده في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين انتهى كلامه رحمه الله فالموفق عباد الله فالموفق ينداه در الاوقات وسارع الى الطاعات واغتنم الخيرات ونافس في العبادات ومن اعظم الاعمال في هذه العشر والليالي حج بيت الله الحرام فرضا كان ام نفلا فعل الانسان ان يبادر ولا يسوف ويسارع الى اداء فرضه ولا يتخوف ومن الاعمال الصالحه صيامها او بعضها فالصيام من خير الخصال ومن الاعمال التكبير للكبير المتعال الجهر به في الاسواق والبيوت وليس له صفه وليس له صفه محدده ومن اوصافه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ومن الاعمال الصالحه الاضحيه لمن قدر عليها فهي من افضل الاعمال ومن من الاعمال ايضا صيام يوم عرفه لغير اهل عرفه فهو يكفر سنتين الماضيه والقادمه كما جاء في صحيح مسلم والاعمال الصالحه لا حصر لها كل بر والصدقه والصلاه والصلاه والذكر وقراءه القران والاحسان وكل معروف صدقه والذكر بألوانه وأنواعه والإحسان للغير والعفو والتسامح والتغاضي والتصالح وطرق الخير كثيرة وأنواعه متعددة كبيرة وليعلم أن التقرب إلى الله بأعمال القلوب من أفضل الأعمال كالخشية والتوبة والإنابة والتواضع وإحسان الظن والعفو عن المسيح وترك الحقد والحسد والبغضاء والكيح كبير قال ابن رجب رحمه الله وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفه جميع الاعمال الصالحه في العشر من غير استثناء شيء منها انتهى كلامه رحمه الله وكل عمل صالح وكل عمل صالح يقع في هذه العشر فهو افضل حتى الصلوات المكتوبات احذروا عباد الله احذروا المعاصي فانها تحرم المغفره في مواسم الرحمه جاء في مسند احمد في مسنده مرفوعه ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فقد يحرم رزق العظي ان رزق الطاعات والخيرات باسباب الذنوب والسيئات فالغنيمه الغنيمه في انتهاز الفرصه في الايام العظيمه فما منها عوض ولا لها قيمه المبادره المبادره بالعمل والعجله العجله قبل هجوم الاجل قبل ان يندم المفرط على ما فعل قبل ان يسال الرجعه ليعمل صالحا فلا يجاب الى ما سال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات الا ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه وشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اما بعد معاشر الاخوه ان من الحرمان والخسران انت مر هذه العشر مرور الكرام فلا عمل ولا اهتمام احذروا الغفله والاعراض فالعاقل من اجتهد لنفسه وقت المواسم ليظفر بالربح الكبير فوالله لا يهلك على الله الا هالك والا فهذه المواسم محطه للمغفره وغسل للذنوب والتقرب الى الله العمل اليسير فيها ثوابه عظيم جزيل لا يضرنك صحتك ومالك وستر الله عليك فيزيدك بعدا وهلاكا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ومما يلاحظ عباد الله على بعض الناس في هذه الازمان المتاخره السهد الواضح في هذه العشر فالكثير منهم يغفلون عن عشر ذي الحجه رغم ان اهل العلم اختلفوا في التفضيل بينها بين بينهم بينها وبين عشر رمضان بل وصار كثير منهم يستغل هذه الاجازه في الترفيه وفي اللعب والغفله فيقضون الايام المباركه التي فضل العمل فيها على سائر الايام فيما لا ينفعهم ولربما الحقوه بما يضرهم من تضييع الجمع والجماعات وتهاوني بالصلوات وترك نوافل العبادات والغفله عن ذكر الله تعالى وشكره الا فاتقوا الله ربكم واجتهدوا في عشركم بالعمل الصالح الذي تجدونه ذخرا لكم فان مشقه العمل الصالح تزول ويبقى الاجر وان لذته المعاصي تسول ويبقى الوزر وان من الخسران ان تكون هذه العشر المباركه عند الناس كغيرها من الايام فلا يعظمونها كما عظمها الله ولا يخصونها بمزيد عمل واجتهاد ويكفي استشعارا لفضلها ان الجهاد في سبيل الله والذي هو ذروه سنا من الاسلام وعد الله لأهله 100 درجه في الجنه لا يعادل اجره وثوابه العمل الصالح في مثلها هذه الايام كم هو جميل ان تستقبل هذه الايام بتجديد التومه مع الله توبه يستذكر فيها المرء ماضيه ويضع اعماله في ميزان المحاسبه فيبصر حينها ذنوبا سولها الشيطان وخطيات زينتها النفس الاماره فيورث ذلك ندما على ما فات ومجافاه للذنب في مهوات وما لهزم عبد باب الاستغفار उहो चाहिण चौआ اوابا, أواباً اِن اشرقت عليه شمس التوفيق في دنياه وسره ما يلقاه في صحيفته في اخراه فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وامام الورى فقد امركم ربكم فقانا جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما